أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده.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 لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا Yaa insan, inna uğda Allahı hatta. Yaa insan, inna uğda Allahı hatta. Fala tırrın kumu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 والله الذي أرسل إياه فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثمّ جعلكم أزواجاً وما تحمل من أمثاً ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من عمره ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره لا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه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 ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين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 يا الناس أنتم الفقراء إلى الله أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وما شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حلها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا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 القبور إن أنت إلا نذير إننا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلاف فيها نذير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 عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأوفقو وأوفقو مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارب لن تبور الذين يتنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم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 ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحل لنا دار المقامات من فضله، الذي أحل لنا دار المقامات من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب، والذين كفروا لهم نار جهنم.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 فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرف في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن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 أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض وَمَكْرَ السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله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 وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دَبّه ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا